إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحتروه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 فإذ لم يأتوا بالسهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسونه هينا وتحسونه هينا وهو عند الله عظيم ولو 117. وسمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بفتان عظيم 118. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون 113. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم